يسر تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة والتي بعنوان منهج أهل السنة بالنقد والرد على المخالفين للشيخ عابد السفياني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الرسول النبي الامي عليه الصلاه والسلام الذي جاءنا بالهدى ودين الحق وجاءنا بالمحجه البيضاء ليلها كنهارها وأدبنا بكل أدب وعلمنا الطريق المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله موضوع هذه المحاضرة أيها الاخوه الفضلاء نحييكم ابتداء بتحيه أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشكر أيضا مكتب التوعية في هذه المنطقة على دعوته لي للمشاركة في نشاطاته الدعوية للتوعية الإسلامية وهذا الموضوع هو عبارة عن وقفات في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام علماء السلف إضوان الله عليهم كيف نستفيد منهم؟ ومن كتبهم وكيف نستفيد من تلك القواعد العلمية العظيمة التي بينوها؟ كيف نستفيد منها في قامتنا لديننا وفي السلامة من فتنة التبديل والإحداث في الدين وكيف نستفيد منها في السلامة من فتنة المذاهب الأرضية الكثيرة التي عبرت عنها الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله والسبل كثيرة التي تفرق عن دين الإسلام وإذا أردت أن تعرف شاهدا من الواقع فتأمل واقع البشرية اليوم لترى السبل التي تعج فيها من المذاهب والملل والأهواء والنحل وقد كان ذلك في القديم كما هو الآن في الحديث وقد جاء في الحديث الصحيح في رياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلع الله عز وجل على أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم أي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بقايا من أهل الكتاب كان معهم نور من العلم الصحيح بدين الله عز وجل وأما البشرية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقد عمت فيها مذاهب ونحل وأهوى فجاء هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام جاءنا ليعلمنا ليعلمنا التوحيد والأحكام كيف نعرف ربنا وما يجب له من الصفات وكيف نعبده وكيف نؤمن به وكيف نستعد للآخرة وكيف نحكم حياتنا بشريعة الله وكيف نقيم العدل بيننا وكيف نعمر هذه الأرض بالمنهج الرباني وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وعلم أصحابه وفقههم بالدين الدين ورباهم يعيش معهم بالليل والنهار والسر والعلانية ويربيهم ويعلمهم حتى فتح بهم الآفاق فجاء الصحابة من بعده فحملوا هذه الرأية وعلموا الدين للناس ثم نشر الإسلام وانتشر كما هو معلوم في بقاع كثيرة ولكن الأرض التي ما زالت خارج نطاق الإسلام وسلطانه فإنه من المعلوم أن الإسلام لم ينتشر ليشمل الأرض كل الأرض وإن كان قد أقام الله العدل بجهد بفضله ثم بجهد المؤمنين في نصبة دين الله اقام الله العدل في أقاليم وبلاد كثيرة ولما انتشر الإسلام في بلاد الفرس والروم خرجت هناك من المذاهب القديمة التي اشار الحديث الأول إلى مقدها خرجت هناك اراء ونحل ومذاهب منحرفه في الناس وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بنا أنه حذرنا منها قبل أن تأتي ولذلك جاءت هذه الشريعة الحكيمة والسنة النبوية المطهرة يحذرنا من كل فتنة قبل أن تقبل علينا وإنما البصير من بصره الله والفقيه من فقهه الله والموفق من وفقه الله هذه الشريعة من اعتصم بها فهو المعصوم ومن اتبعها فهو الناجي لقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام وصف النجاة علمه للناس وربهم عليه. وترك الناس بعده عليه الصلاة والسلام على أمرين واضحين عظيمين علم ثابت منقول من الكتاب والسنة محفوظ عند الناس لا يستطيع أحد فيه أن يبدل أو يغير انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعمل واضح صحيح بين بينة معالمه وهو عمل تطبيقي لا يمكن لأحد أن يماري فيه وهذا العمل التطبيقي لم يشرف عليه إنسان غير معصوم وإنما أشرف عليه إنسان معصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام أشرف عليه في سنوات كثيرة وعلمه للناس وانتشر واشتهر ووضحت معالمه فترك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على علم ثابت بين محفوظ وعلى عمل ظاهر بين مرئي لكل إنسان ثم حدد النبي عليه الصلاة والسلام طريق النجاة فقال لمن أراد النجاه أن يلزم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلما سئل عن الجماعة أي الناجية قال ما أنا عليه وأصحابه والذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين المشترك بين الأنبياء جميعا التوحيد دين الأنبياء لا فرق بين نبيين ولا نبي وأركان الإسلام وقواعد الملة وكليات الشريعة وما يجب لله عز وجل هكذا يبلغه النبي بعد النبي وصل الله عز وجل الأنبياء جميعا به وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيدهم عليه الصلاة والسلام وإمامه المتقين قد ربى أصحابه على هذا الأمر ثم ألزمهم وبين لهم ولمن يجيء بعدهم ما هي أوصاف طريق النجاة وجعل لطريق النجاة أوصافا والنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع ذلك كان يحذر أمته من التبديل والفتن لقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن الإسلام لم ينتشر في الأرض كل الأرض وأن هناك مذاهب قد بقيت واراء ليس مرجعها الوحي الرباني من عند الله وإنما مرجعها تخاريص العقول وأهواء النفوس وصناعة البشر ولذلك الشرك يتطور قد كان الناس يعبدون كوكبا وعبدوا الطوطم وعبدوا الحجارة وعبدوا الأشجار وعبدوا البشر وعبدوا الصالحين وعبدوا الأنبياء وعبدوا الملائكة وعبدوا أنفسهم وشرعوا من دون الله وحتى في فسادهم يتطور ويتزين زين للناس يزينون يزين القادة والمفكرون والمنظرون يزينون للناس هذه تلك الملل وتلك الأفكار. النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أن يلزموا ما كان عليه هو أصحابه رضوا الله عليهم. ولكن هذا التوجيه كما هو معلوم كسائر التوجيهات في القرآن والسنة. هناك من يعمل به وهناك من لا يعمل به. فالذي عمل به واستقام استقام على الحق. والذي حاد عنه تخطفته الاهواء الحصانة والضمانة قدمها النبي عليه الصلاة والسلام يلزمون طريقه وسنته وعقيدته وما كان عليه وأصحابه فإن تركوا ذلك فليتهيأوا لتخطف المذاهب والنحل والاراء والأفكار وتصوروا واقع البشرية اليوم وواقع المسلمين في وسط هذه البشرية وواقع أفكار المسلمين واختلافاتهم ونحلهم ومذاهبهم وكان ذلك من قبل من قبل قرون عديدة أيضا فمن لزم السنة لزم الطاعة ولزم الأمر ونجاء ومن لم يلزم السنة ولم يتابع النبي على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام فإنه قد أورد نفسه المهالك وإذا كان من المعلوم المستيقن أنه لا عصمة لأحد في معرفة أمر الغيب وما يجب لله عز وجل ومعرفة الأحكام لا عصمة لأحد إلا أن يعرف ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس هناك مصدر عند المسلمين يدلهم على ذلك إلا هذا المصدر فمن أراد أن يأخذ شيئا من خلافه فحينئذ فإنه سيأخذ من ضلالات البشرية ومن أفكارهم ومن قدراتهم ومن نظرياتهم ومن ما عندهم وحينئذ إذا ضاع فتيه فلا يلومن إلا نفسه هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أكد على هذه القضية،, القضية العظيمة كما ترون أن هذا سببه خطأ وانحراف عن المنهج ولكن الأخطاء تختلف وهناك خطأ كبير في أصول الاعتقاد وكليات الدين وهناك خطأ بشري يقع من الناس حتى في داخل أهل السنة والجماعة هذا الموضوع الذي نحدثكم عنه يهتم بالأمرين جميعاً وسأذكر لكم كلام أهل العلم في المخرج من كل فتنة والطريق إلى الأمر الذي إذا تمسك به الإنسان نجاء وحقق معنى الإسلام الصحيح ويتحقق له وعد الله عز وجل بالنجاء إذا كان هذا المعنى وهو وصف واضح بين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد في اعتقاده في ربه في الإيمان الذي هو القول والعمل في لزوم الشرع والتحاكم إليه في تطبيق أمر الله عز وجل في ترك ما يخالف ذلك هذا الوصف سمي وصف السنة لأنه كان السنة وكان الطريقة الواضحة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع الناس عليه حينئذ فكانهم الجماعة من هنا بدأ هذا الاسم إنه اسم مبني على وصف مبني على معنى مبني على مسألة مهمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي ما جاء به من عند ربه الطريقة التي كان يعيش بها النبي عليه الصلاة والسلام في مر الاعتقاد والأعمال وصف الجماعة من أي جاء؟ جاء من اجتماع الصحابة على ذلك فحق لكل من لزم ذلك أن يتحقق له الوصف وهو السنة والجماعة فإذا سأل سائل منهم أهل السنه والجماعة ولماذا ميزهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل النجاة. لماذا ميزهم وبأي شيء استحقوا شرف الشهادة على الناس لأنهم إذا تميزوا يستحقوا شرف الشهادة على الناس يشهدون على أهل الملد والكفر يوم القيامة ويشهدون على من خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الأهواء والبدع فما الذي ميزهم بهذا الشرف ثم هذه المصطلحات التي يقراها طلاب العلم وهي أهل السنة هكذا على الإفراد يذكره علماء السلف ومنهم من يقول أهل السنة والجماعة ومنهم من يقول السلف الصالح ومنهم من يقول أهل الأثر أهل الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الجماعة أهل الاتباع من العلماء من يستعملوا واحدا منها ومنهم من يستعمل ثلاثة ومنهم من يستعمل أربعة ومنهم من يستعملها جميعا فهل بينهما فرق في المعنى؟ أم هي ترجع إلى معنى واحد تأملوا معي إذا كان الوصف الذي اشير إليه هو وصف السنة والاتباع أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته والاجتماع على ذلك هذا هو الوصف الذي جعل الله عز وجل به طريق النجاه فانظروا في هذه المصطلحات المعنى الأول وهو وصف السنة نجده في هذه الألفاظ السنة والسنة بالمعنى العام لا بالمعنى الجزئي الذي يفهمه الناس السنة الطريقة الاحتقادية والطريقة التي كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام في اقامه أمر الدين ونصرته اللفظ الثاني الاتباع الاتباع معناه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أي اتباع سنته وطريقته الأثر أي ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من الآثار والأحاديث لفظ الحديث أيضا ما روي عنه من السنة السلف الصالح السلف الصالح لفظ الصالح الصلاح من أين جاء لهم؟ لأنهم التزموا السنة والتزموا المتابعة والتزموا وعملوا بالحديث واتبعوا الأثر فالمعنى واحد الناجية من أين أتاهم وصف النجاح؟ لأنهم التزموا السنة وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام واستقاموا على الأثر واتبعوا ما جاء في الحديث والقرآن واتبعوا هذه الأمور فكانوا أهل النجاة المنصورة أيضا لأنهم التزموا ذلك كله فنصرهم الله المعنى الثاني وهو الاجتماع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من أين جاء في الحديث من اين جاء وصف الجماعة وصف الجماعة جاء من هذه الألفاظ الجماعة لأنه ورد في كلام أهل العلم أهل السنة والجماعة السلف ما المقصود بالسلف؟ السلف هم أولئك الذين استقاموا على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى جماعة واتبعوا جماعة الصحابة وهم جماعة وحينئذ سموا السلف الصالح وكذلك لفظ الجماعة يدل على ماذا؟ على اجتماع قوم على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا الفرقة فرقة وطائفة هي فرقة اجتمعت على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة اجتمعت على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم لعله قد اتضح معنى السنة والجماعة وسواء ذكر لفظ السنة بالإفراد أو مع الجماعة وسواء, وسواء سمعت في كتب السلف أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح أو أهل الأثر أو أهل الحديث أو الفرق الناجي أو الطائفة المنصورة أو الجماعة أو أهل الاتباع فإنها تعود إلى معنى واحد مما ورد في الأحاديث التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وإن بني إسرائيل تفرقوا اثنتين مله ملة وستفترق أمتي على 73 وسبعين فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة النجاه قال ما أنا عليه وأصحابي اخرجه أبو داود الترمذي والحاكم والديلمي والآجوري وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري كما عند البخاري في كتاب الاعتصام وعند مسلم أيضا في كتاب العلم وورد لفظ الجماعة هذا الأول المعنى الأول وهو وصف السنة والاتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني العلم المنقول عنهم وهو الشرع والعمل الذي عملوه والفهم الذي فهموه والأمر الذي اجتمعوا عليه فإذا سألت من أين ورد لفظ الجماعة فهو أيضا في حديث كثيرة نذكر منها حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 71 فرقه كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة فمن هنا ورد ذكر الجماعة والحديث بمجموع طرقه صحيح كما ذكر اهل العلم ما هي النتيجة إذن؟ النتيجة كما هو واضح أن هناك وصف الوصف هذا هو حقيقة الشريعة الوصف هذا هو المعنى الشرعي الذي تتحقق به النجاح التوحيد وما يتبعه في مسائل العقائد وما يتبعه في مسائل الشريعة هذا الوصف يجب الاجتماع عليه كأن هذه الأحاديث تقول لكل واحد منا أن هناك وصف للنجاح يعني ليس لكل أحد أن يفهم الدين على مزاجه وليس كل أحد يأتي إنسان يقول أنا اعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة فهذا ليس من أهل النجاة أو يقول مثلا انا أعمل بالقرآن لكن بفهم الخاص ليس من أهل النجاة أو يقول أنا لا أعمل مثلا ببعض الأحاديث المطلقه فانه ليس من أهل النجاة شأنه شأن من ينكر القرآن أو من ينكر السنة أو نحو ذلك فليس لكل أحد حتى وإن أقر بالوحي ليس له أن يفهمه كما شاء وإنما يفهمه كما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قلتم أين علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل لك النبي عليه الصلاة والسلام هو عند هذه الطائفة أهل السنة والجماعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي فإذن الأمر واضح جدا الشرف الذي أخذه أهل السنة ليس لدواتهم وإنما لوصف الحملوه هذا الوصف هو وصف السنة والاجتماع عليها ولذلك لا يتعجب أحد فيقول لماذا حظيتم أنتم بهذا الوصف أو لماذا يحظى أهل السنة بهذا الوصف لا عجب أن يحظى أحد بهذا الوصف إذا حققه فإن هذا الوصف ليس حجرا على أحد من أراده فليحققه فيكون فيكون من أهله وهذا الكلام يراجعه طلاب العلم إن شاءوا في الاعتصام الشاطبي وشرح العقيدة الوسطية والطحاوية وغيره من كتب الاعتقاد أما شرح معنى ما انا عليه وأصحابي فاسمعوا للإمام الشاطبي في الاعتصام يقول لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية في هذه الأمة أجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام وأوصاف أصحابه وكان ذلك معلوما عندهم غير خفي أي كان معلوم عند الصحابة فاكتفوا به يعني يكفاهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما انا عليه وأصحابه الأمر لا يحتاج إلى شرح لأنهم كانوا عليه. قال الشاطبي رحمه الله وربما يحتاج يحتاجوا إلى تفسير بالنسبة إلى من بعدهم من بعد تلك الازمان أي بالنسبة لنا الأمر يحتاج إلى تفسير. قال وحاصل الأمر أي تفسير ذلك أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه. يعني الصحابة لا يجرؤ أحد ان يفهم القرآن كما يشاء أو يبدل فيه ما يشاء حاشاهم وإنما كانوا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء مدحهم في القرآن وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن قال تعالى وإنك على خلق عظيم فالقرآن إنما هو المتبوع على الحقيقة وجاءت السنة مبينة له فالمتبع للسنة متبع للقرآن والصحابة كانوا اولى الناس بذلك ولذلك من اتبعهم فيما هم فيه كان اولى الناس بوصف السنة والاتباع فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخل للجنة بفضل الله لأنهم لزموا أمره واتبعوا شريعته وحافظوا على الاعتقاد الصحيح ولم يفهموا ويتصرفوا في كتاب الله بأهوائهم وأفكارهم ويبدلو ويغيروا لأن من أدب العبودية أن تلتزم بأمر الله عز وجل كما التزم به النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله وهو معنى قوله معنى عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي فالكتاب والسنة هي الطريق المستقيم وما سواهما من الإجماع وغيره ناشئ عنهما هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله وهي الجماعة لأن الجماعة في وقت الإخبار أي في قول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا الوصف الجماعة جاية النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا الوصف إذن سبب النجاة هو الوصف ولذلك لا يمكن أن يحتكره أحد دون أحد لأن الدين الله عز وجل شرعه لمن؟ للعبادي جميعا فمن أراد الاتصاف به امكنه ذلك الكافر يسلب ويتبع الإسلام الذي على الأهواء والبدع والمخالب للسنه يرجع إلى السنة فمن أراد هذا الوصف الباب مفتوح له يحقق الوصف يكون من أهله فليست هذه هذا الوصف حكرا على أحد الأمر الثاني أنه لا يستطيع أحد أن يستطيل به على أحد ويقول هذا من صناعتي أو من عندي أو من جهدي لأنه ليس خاصا بقوم دون قوم ولا بمكان دون مكان ولا بزمان دون زمان نعم الناس قد يكون من فيهم فيه في نصرتي شرف في ذلك الشرف من أين جاءه لا من ذاته وإنما من نصرته لهذا الوصف ولطريقة أهل السنة والاتباع ولذلك قدم الصحابة عند أهل العلم على في هذا الأمر لأنهم كانوا أعظم الناس نصرا. لهذا الوصف وهو وصف السنة والاتباع هذا الوصف هو وصف الرحمة لأن من التزمه كان مرحوما هذا معنى النجاح من التزمه كان مرحوما هذا الوصف له أساسا الأساس الأول النصوص من الكتاب والسنة وهذه لا يمكن لاحد أن يبدل منها شيئا لأن الله عز وجل قال انا نحن نسلنا الذكر وانا له الحافظون لكن ممكن أن يتصرف بعض الناس في تبديل معانيها ويؤولونها ويخرجونها عن معانيها ويضرب القرآن بعضه ببعض ومنهم من قد لا يعمل بالسنة مطلقه فلذلك الحجة عليهم هو النموذج التطبيقي ولذلك اعلموا أن الله عز وجل لم ينزل لنا النصوص والوحي فقط في الكتاب والسنة وإنما جعل معه نموذجا عمليا مشهودا معروفا نقله العلماء في السير ونقل في جميع الكتب بحيث هذا النموذج لا يستطيع أحد أن يبدل فيه لا يستطيع أحد أن يبدل في هذا النموذج التطبيقي يعني مثلا هل يستطيع أحد أن يقول ان الصحابة ما جاهدوا يستطيع أن يقول آيات الجاهد من سوء في القرآن وإن كان ذلك كذب وتبديل لكن يستطيع يقول الصحابة ما جاهدوا لا يستطيع يستطيع أن يقول أن الأمر المعروف يؤدي إلى كذا أو يؤدي إلى الفتنة أو يصنع كذا لكن ويبدل لكن هل يستطيع أن يقول أن الصحابة لم يامروا المعروف أنه عن المنكر لا يستطيع ذلك في زائر الاعتقادات والأعمال لو بدل نصا من النصوص لا يمكنه أن ينقل أو أن ينقل واقعا تاريخيا يؤيده في مقال. ولذلك كل الذين خالفوا السنة والاتباع لم يرجعوا, إلى لم يرجعوا إلى واقع القرون المفضله ولا يستدلون بشيء منها وليس عندهم من سير الصحابة ولا العلماء شيء إلا الكذب والافتراء ولذلك لا يعتمدون إذا قلت لهم الحجة فيما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام لا يعترفون بذلك ومنهم من يحمله الغلو في الانحراف إلى الطعن في الصحابة أو الطعن في أئمة السلف لأن النموذج العملي التطبيقي يكشف تبديله ويكشف تغييره فعندنا أساسان الأساس العلمي نصوص الكتاب والسنة والأساس العملي الذي لا يمكن لأحد أن يحرف ذي أو يبدل لأنه نموذج تطبيقي واضح بين يدل عليه لفظ ما كان عليه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا النموذج يتمثل عمل النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه التابعون وإمة السلف من جاء بعدهم واتبع طريقهم طبعا هذا النموذج يعمل في جميع المجتمعات سواء كان مجتمعا زراعيا أو صناعيا أو رعويا لأن الوصف هذا هو وصف في التزام الاعتقاد ووصف وصف في الشريعة والاعتقاد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعني على ما عاش عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يعيش الناس في مجتمعاتهم حسب ما هم فيه من الاحوال المادية لكن يحقمون عقائدهم واعمالهم متبعين في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هنا يظهر الربط بين العقيدة والشريعة وأنها شاملة كاملة تحكم جميع المجتمعات على جميع تطورها ننتقل إلى نقطة أخرى المخالفون لهذا الوصف من هم المخالفون لوصف السنة والاتباع طبعا النوع الأول أهل الملل والكفار والمشركين والمرتدون هؤلاء مخالفون بلا شك وبلا ريب لوصف السنه والاتباع إذا انهم لا يتبعون القران ولا السنه وايضا لا يتبعون النبي عليه الصلاه والسلام على ما كان عليه بل بدلوا وغيروا فانهم ملتزمون اما ملتزمون باديانهم السابقه المبدله واما انهم اخذوا شيئا من الدين وانكروا اشياء اخرى منه او انهم ارتدوا على عقابهم فلم يكونوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا امر واضح النوع الاول النوع الثاني اهل الاهواء المنتسبون للامه وهم المبتدعه يسمونهم العلماء المبتدعه اهل الاهواء هؤلاء خالفوا في الاصول يخالفون في الاصول ويخالفون في الكليات في كليات الدين ما الواجب على اهل السنه الواجب على اهل السنه تحذير اهل الملل والمرتدين من اسباب الكفر والشرك ودعوتهم الى التوحيد ولذلك الدعوه واجبه الى يوم القيامه والجهاد ماض الى يوم القيامه ما مقاصده دعوة الكفار إلى الإسلام ودعوة المرتدين إلى الإسلام بالنسبة لأهل البدع تحذير أهل البدع والأهواء ودعوتهم إلى أصول أهل السنة أهل السنة المستقيمين على الوصف هم الذين يشهدون على النوع الأول والنوع الثاني لماذا؟ لأن معهم الموجب الذي يشهدون به معهم الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى فالشهادة على الفريقين بالحق واجب على أهل السنة وعدم الانخداع لا بالكفار والمشركين والمرتدين ولا بأهل البدع والأهواء وهذا من مصلحة الكفار ومن مصلحة أهل الأهواء كيف يكون مصلحتهم لأن المسلمين أهل السنة إذا ثبتوا على الحق جاءهم هؤلاء وإذا لا قدر الله زائلوا الحق وتركوه وذهبوا إلى ذلك كانت الضلالة أوسع فإنه من الرحمة بمن خالف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد قوما ثابتين على السنة يردونه إلى السنة ويردونه إلى متابعة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام النقطة التي بعد هذه كيف نحكم في مخالفاتهم كيف نحكم في مخالفاتهم نحكم فيهم بما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتبت وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والحسن ومجاهد وقتاده والأعمش كما نقل عنهم الطبري بسنده ونقله ابن كثير أيضا قالوا بأن الآية واردة في ذم خلاف أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس وجميع الملل، ولذلك مهمة أهل الحق في الأرض الذين فرحوا به واستقاموا عليه ووجدوا بركة الإيمان واليقين أن يذموا خلاف أهل الملل وأن يفارقوهم في ذلك ولا يوافقوهم في هديهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا في أصولهم ولا في هديهم ولا في مذاهبهم ولا في شرائعهم ولا في قوانينهم بل ينبغي على المسلمين أن يقدموا الحق لهؤلاء حتى يهدوهم إلى صراط الله المستقيم لاحظوا في الآية كما بين أهل العلم أنه قد وصف خلافهم بأمرين هذه النقطة مهمة لأن سياتي القياس خلاف أهل الأهواء عليها وصف خلافهم بأمرين الأمر الأول بأنه في التوحيد الأمر الأول بأنه في التوحيد والأمر الثاني بأنه دائم ومتجدد أما في التوحيد فلما سمعتم من كلام المفسرين من الصحابة وائمه السلف وأما أنه دائم ومتجدد غير منقطع ففي قوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين وإذا أردتم الشهادة من الواقع فانظروا فرق اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والمرتدين لا يزالون مختلفين ولا متفقين مختلفين في مذاهبهم هم يتفقون اذا كان عدوهم الاسلام لكن فيما بينهم كما قال الله عز وجل عنهم انكم لفي امر مختلف يؤفك عنه من افك هذا النوع الاول من الخلاف المذموم وكثير من المصائب التي وقعت في المسلمين وفي العالم الإسلامي سبب ذلك أن المسلمين لم يتحرزوا ويذموا خلاف أهل الملل ويتبرؤوا منهم ومن مناهجهم ولذلك لما دخلت مناهجهم إلى العالم الإسلامي ما الذي صار أصبحنا نحكم بقوانينهم وأصبح العالم الإسلامي يحكم بتوجهاتهم ودخلت نظرياتهم اللي يسمونها العلمية وأبكارهم ودخل أسسهم جوهر حياتهم دخلت إلينا في كثير من المجالات والقوانين الوضعية وحكمها ومضايقتها للشريعة الإسلامية وانتشارها أمر معلوم ومشاهد لكن لو أن المسلمين وقفوا من الكفار كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ما كنا لنتأثر بهم وما كانت لتنتشر ضلالاتهم وأفكارهم ونحلهم ومللهم وفلسفاتهم النوع الثاني من الخلاف المذموم هو خلاف الفرق والأهواء من هذه الأمة لأن الانحراف انحراف سواء كان من الكفار والمشركين أو كان ممن ينتسبون إلى الإسلام والظلم ظلم سواء كان من الكفار والمشركين أو من من ينتسبون إلى الإسلام ولذلك أجمع علماء السنة أن من وقع في ناقض المعتبر من الشرك أو الكفر فانه شانه شان الكفار واليهود والنصارى يعني في الكفر وفي استجاب أو في الخلود في النار لان النجاه رجعت الى قبول حكم الشرع والاستقامه عليه وترك الكفر والشرك فاذا لم يحقق ذلك ووقع في الكفر والشرك فما الذي يفرق بينه وبين اهل الملل في أنه وقع في الكفر والشرك العصمه لهذه الامه والسلامه والنجاه بشروط ولذلك الذين يتزبون الاسلام ووقعوا في خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لحقهم من الشر والفتنة والضياع شيء كثير وصف العلماء بأن هذا الخلاف مذموم أيضا ويستوجب أصحابه العقوبة وجعلوه مشتركا في وصف الدم مع الخلاف الأول لأنه مثله باقي أن يسأل السائل فيقول كيف تثبت المماثلة؟ خلاف الفرق الضالة يعني مثل فرق المعتزلة خوارج المرجئة فلاسفة الذين ينتسبون للاسلام ممكن الآن تضعون أيضا العلمانية طوائف كثيرة معروفة لا تقف عليكم كل الطوائف المخالفة للسنة كيف يكون خلافها مماثل بخلاف أهل الملل كيف يكون مماثل لا لابد من دليل أثبت العلماء بالدليل وجه المماثلة فتنبهوا له الأمر الأول أن هناك نصوص صريحة قاطعة وردت في ذم الفرق والأهواء وقد سبق ذكر بعضها تفترق هذه الأمة تفترق هذه الأمة ثم المعنى الثاني كلها في النار إلا واحدة فتوعدت بالنار هذا الذم مقطوع به بالأحاديث وهي دالة على سبيل القطع بأن ما سوى الفرق الناجية متوعدة بالعذاب مستحقة, مستحقة للعقوبة وهذا مضاد لوصف الرحمة أي ليسوا مرحومين هذا بنصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام المماثله الأخرى أن هذا الخلاف في الأصول والكليات وخلاف الملل والنحد يخالفون ذي ماذا؟ في أصول الدين وكليات الشريعة فالمسلمون يحربون الربا كلي من الأمور الكلية ويعتقدون حرمته والكفار يعتقدون اباحته هذه من الكليات الخمر محرم عندنا وعند الكفار مباح الزنا محرم وعند الكفار مباح نعتقد في صفات الله عز وجل بانه واحد احد متفرد بالكمال الصفات وما يعتقدون فيه اعتقادات كثيره ثالث ثلاثه ان له ولد ان له صاحبه خلاف في اي شيء في كليات الدين واصوله نصف الله ما يستحقه من الوصف وهم لا يصفون الله عز وجل إلا بالنقص فخلاف بيننا وبينهم في الأصول والكلية نتابع النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يرون متابعته بما جاء به خلاف في الأصول والكلية أيضا بالنسبة لأهل الأهواء هناك خلاف بيننا وبينهم في الأصول والكليات كيف يكون ذلك؟ فرقة المرجئة مثلا من الأهل الأهواء والمبتدعة خالف في ماذا؟ أرجعوا العمل عن الإيمان وجعل الإنسان إذا وقع في أسباب الكفر والشرك وعبد غير الله لا يكون بذلك مشركا هذا خلاف لاهل السنة في ماذا؟ في الأصول والكليات وإلا في الجزئيات خلاف في الأصول والكليات المعتزلة جعلوا الله عز وجل عدما لا يصفونه بالصفات ونحن نصفه بما يجب له سبحانه وتعالى من الصفات الواجبة له هل هذا الخلاف بيننا وبينهم؟ في الأصول ولا في الجزئيات؟ في الأصول ايضا فرقه الخوارج خالفوا أهل السنة في أي شيء في أنهم يرون الإنسان إذا أخطأ خطا ارتكب كبيرة وإن لم جعله جعلوه كافرة في النار هذا خلاف الله السنه في الجزئيات ولا في الأصول؟ في الأصول لاحظوا معي فإذاً الأمر الثاني أن خلاف أهل الأهواء يماثل خلاف اهل الأديان في كونه في الأصول والكليات ليس خلاف الجزئيات الأمر الثالث أنه دائم غير منقطع نسأل الله العادي وادرس التاريخ خلاف أهل الأهواء انقطع أو مستمر قد يقول قائل هناك من اهتدى منهم فنقول نعم هناك من اهتدى ورجع إلى السنة وإن كان ينكر صفات الله أثبت صفات الله عز وجل. وإن كان يقع في الإرجاء رجع عن الإرجاء وإن كان يقع في القوارج رجع عن القوارج نعم لكن رجوعهم هذا رجوع محدود وأكثرهم باق ودائم على خلافه والواقع شاهد بذلك فاذا عندنا ثلاثة أمو تماثل فيها خلاف أهل الأهواء مع خلاف أهل الملل الأمر الأول ما في الذنب في نصوص الشر الأمر الثاني كون كل منهما خلافا في الأصول والكليات الأمر الثالث أنه دائما غير منقطع طبعا قد يقول قائل فما خطورة هذا الخلاف ولماذا اهتم أهل السنة بإبرازه والتحذير منه الجواب أن خلاف هؤلاء لأهل السنة والجماعة سيؤدي بهم إلى تبني افكار وملل ونحل واهواء وهذا الواقع المشهود ومن تبنى ملل الكفر فلا شك انه يسعى في الارض بالفساد ولا احتاج ان اتحدث عن ذلك الان ومن تبنى فكر اهل الاهواء فانه لا شك نشر الضلاله ولبس على الناس فتاره يدعو نبيا وتاره يدعو وليا وتاره جمع الناس على عباده القبور وتارة ينهي صفات الله عز وجل وتارة يقع في كذا وتارة يقع في كذا فهل الأمة خلقها الله عز وجل لتعبده على بصيرة ام ليتخطفها أهل الملل والكفر أو أهل الأهواء والبدع فإذن لا سبيل لأهل السنة إلا أن يشهدوا بالحق على هؤلاء ليعودوا أهل الكفار والملل ليعودوا إلى الإسلام والأهواء والبدع ليعودوا إلى السنة والاتباع وحين يدين تسلم البشرية من شرهم ونسلم نحن أيضا من شرهم ويجتمع الناس على كلمة سواء قد يقول قائل هذا مستحيل لأنه لا بد أن يبقى ناس لا يعودوا إلى ذلك نقول هذا لا عبرة به ليبقى من بقي فإن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن لا بد من العمل ولا بد من الدعوة ولا بد من البصيرة والاجتماع على الحق نصرة للتوحيد ووصول الملة وكليات الشريعة وسعي لرفع الفساد من الأرض قد يقول قائل كيف يعود المخالفون إلى الوصف الممدوح وإلى الرحمة وكيف يكونون من أهل النجاه أضرب لكم أنتلة توضف المقصود أهل الملل طبعا يعودون إلى الإسلام يسلمون قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله كرم هذه الأمة لا لتتبع أهل الكتاب بل لتأتي بأهل الكتاب إلى الحق تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله نحن لا ندعو أهل السنة لا يدعون لأنفسهم لا يتصور الناس أن أهل السنة نوع من البشر يريدون أن يجعلوا الناس تحتهم لا يدعون إلى الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تولوا أي عن ذلك فقولوا اشهدوا بأنّى مسلمون فينتولوا فقولوا اشهدوا بأنّى مسلمون أي لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله المبتدعه وأهل الأهواء كيف يعودون إلى الوصف الممدوحة ووصف السنة والاتباع المرجئه يتركون مذهبهم في الإرجاء والخوالج يتركون القول بتكثير مرتكب الكبيرة بدون استحلال والمعتزله يتركون قولهم في الصفات قد يقول قائد فرق أخرى كثيرة نقول لا مجال الآن لتفصيلها لكن قد يقول قائل مثلا هناك فرق جديدة هل تأخذ نفس الحكم إذا انتسبت إلى الإسلام مثل العلمانية يقول نعم العلمانيون فرقة هم يقسمونها إلى علمانية منحجة وعلمانية متدينة يقولون علمانية الملحجة لا ترى الشريعة مطرفة المتدينه ترى أنها تتعبد في مسائل النكاح وفي مسائل الموادين وأما في غيره فلا ترى أن الشرع لازما ولا واجب التحاكم ولا يرون الشرع ولا يرون وجوب التحاكم إلى الشرق فكيف يعود هؤلاء؟ نقول هؤلاء يعودون بترك ما هم عليه فإذا قال قال حددوا إنسان جاء قال أنا أريد اترك العلمانيه حدد لي شيئا أرجع به نقول نعم ضم مع الشهادتين شهادة الله إله محمد رسول الله قولك قبول الشرق والتحاكم إليه بدون استثناء قبول الشرع ما تستثني ما تقول أنا أقبل الشرع في كذا ولا أقبل الشرع في كذا إذا قلت هذا لم تكن مسلما ولا مؤمنا لم تكن مسلما ولا مؤمنا بد أن يقر بقبول الشرع كله ولا يستثني فشرط نجاتهم قبول الشرع بدون استثناء أولا ثانيا رد ما يخالفه من المذاهب الأخرى الثالث اعتقاد أن التشريع والقوانين الوضعيه من دون الله أو ان تشريع القوانين الوضعيه من دون الله باطل ومردود لا بد ان يعتقدوا ذلك لانهم لا يعتقدون هذا هم لا يعتقدون أن تشريع القوانين الوضعيه باطل ومردود بل يرون أن التشريع هذا حق الإنسان يقولون الانسان سيد نفسه ونحن نقول الله سيد الانسان فرق عظيم جدا مسائل مسائل اعتقاد فعليهم أن يعتقدوا ويصرحوا بأن التشريع من تشريع القوانين الوضعيه من دون الله باطل ومخالف لعقد الإسلام ويتبرؤون من العلمانية هذا هو طريق النجاح لعل سائل يسأل فيقول هل تدلنا على أثر اعتبار وصف النجاح في كتب اهل العلم هل أثر هذا الوصف لما يتكلمون عن هذا الوصف في كتب الفقاة في كتب الأصوليين ما هي المجالات التي ظهر فيها اعتبار هذا الوصف فنقول من المجالات تعريف الإجماع الإجماع عند العلماء قالوا اتفاق مشتهدي الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاه والسلام الاتفاق مجتهد الامه ليس المقصود كل من ينتسب اليها يعني مثلا جماعه الصحابه وعلماء الامه علماء اهل السنه والاتباع يرون ان عباده القبور من الكفر والشرك هذا امر اجماع امر عليه الاجماع فهل إذا جينا نقول هذا الأمر ومجموعنا عليه نعتبروا الذين يعبدون القبور أو الذين يزينون لهم من كانوا يسمون أنفسهم من أهل العلم؟ هؤلاء من أقول هذا من مشتهد الأمة؟ أو المقصود مجتهد الأمة أهل السنة والاتباع؟ نص الفقهاء في كتبهم والأصوليون على أن المقصود بمجتهد الأمة أهل السنة والاتباع. ولذلك مثلا عندنا لا عبرة برأي المخالف لجماع الأمة. إذا جينا في نكاح نكاح المتعة مثلاً ما نقول عندنا رأي؟ بل نقوى النكاح المتعباطل في العلماء ولا عبره بمن خالف في ذلك وكذلك في الصفات وكذلك في غيره من اصول الدين وكلياته الأمر الثاني يظهر في كتب أهل السنة والشريعة والعقيدة والحديث والتفسير كتبوا فصولا في ذم البدع والأهواء أما المفسرون فليراجع طلاب العلم الآيات التي ذكرت بالاختلاف والتفرق، فإنهم نزلوها على أهل الأهواء وأما الأحاديث فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويدخل في هذا الحديث المذاهب الأرضية والمذاهب البدعيه فإنها كلها إحداث وهي مردودة والحديث متفق عليه وفي رواية من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد خرجه البخاري ومسلم بواب له في ترجمة في نقض الأحكام الباطلة ولذلك تعتبر المذاهب والنحر والاهواء المحدثه مردوده وباطله بحكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل المذاهب الارضيه والمذاهب البدعيه وعن ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرضتكم على الحوض ولا تقتل جن ولا يقتل رجال دوني فأقول يا رب اصحابي فقال انك لا تدري ما أحدث بعدك ذكره البخاري متفق عليه ومسلم ايضا والمقصود من هذا الحديث كما بيناه لله العلم ان قوما بعد النبي عليه الصلاه والسلام أن قوما بعد النبي عليه الصلاه والسلام يرجعون القهقره ويرتدون عن الدين فياتون عليهم اثر الوضوء على حوض النبي عليه الصلاه والسلام فلما يراهم النبي عليه الصلاه والسلام يقول امتي امتي لانه راى عليهم أثر الوضوء ثم يؤخذون من دونه ويذهب بهم الى النار ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما احدثوا بعدك غيروا وبدلوا ورجعوا القهقراء أي عما عم كنت عليه والأمر الثالث النصوص المنتشرة في الشريعة على إثبات عداء الكفار للمسلمين ومفارقتهم لنا في الدين وما يجب علينا من عدب مبالاتهم ووجوب مخالفتهم في مناهجهم وقوانينهم وهديهم وفي هذا الكلام طبعا مجلدات في كتب التفسير والفقه والحديث وكتب كتب العقيدة وغير ذلك وهذه الأمور مما أجمع عليه علماء أهل السنة النقطة الأخيرة هي التي نبه إليها الأخ الفاضل الذي قدم المحاضرة ونبتديها بسؤال مهم هل معنى أن أهل السنة بشر معصومون لا يخطئون طبعا عقيدتنا عقيده اهل السنة والجماعة أنه ليس عندنا أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام لأننا لا نريد من الناس أن يتخذوا بعضهم بعض الأرباب البشر بشر ضعيف محتاج إلى من يدله إلى الصواب والإنسان يدله على الصواب نصوص الكتاب والسنة ولا يعني أنه لن يخطئ في فهمها قد يخطئ أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد عصمه الله فالنبي معصوم ما سوى ذلك من أحد الصحابة وأحد الأمة ليس أحد عندنا معصوم ليس أحد عندنا معصوما قد يقول قائل إذا ماذا نصنع في الخطأ قال علماء اهل السنة إذا أخطأ العالم دله بقية العلماء فالامه بمجموعها لا تجتمع على الضلالة ولذلك استعرضت المنكرات الآن مع أنها موجودة هم انتشرة لكن هل الأمة اجمعت على أنها مشروعه ما تجمع الأمة على أنها مشروعة ولا يتبق الناس على أنها مشروعه لأن الحق بد أن يكون باقيا مهما وجدت من أهواء مهما وجدت من بدع مهما وجدت من مخالفات و... وان استقرت لكن لا يمكن أن تقرها مجمو... يقرها مجموع الأمة وإن قال بها فلان أو علان وإن أخطأ فلان أو علان وفمثلاً القوانين الوضعيه معروفه ان العلماء يفتون بانها باطله حتى وان جلست في العالم الان اكثر من حوالي العالم الاسلامي اكثر من حوالي خمسين ستين سنه او اكثر لن تاخذ الشرعيه بحال من الاحوال حتى وان جلس بعض الناس واراد ان يعطيها شرعيه معينه قال العلماء يقول رد هذه رد لانها ليست من الكتاب والسنه الربا اي جريمه من الجرائم حتى وان انتشرت يعني تعرفون القوانين الوضعيه مثلا لا تجرم الزنا لا تعتبره جريمة لكن هل يمكن علماء الأمة يتفقون على انه ليس بجريمه جريمة فالله عز وجل عصم الأمة عصم علماء الأمة في مجموعهم ألا يضيع شيء من الشرع ولذلك لا يضيع حرف من القرآن ولا حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بل قال الشافعي ولا كلمة من لغة العرب قد تجد هذا العالم ليس عنده الحديث لكن عنده غيره قد تجد هذا العالم يخطئ والصواب عند غيره إذا بحثت في لعلماء الأمة لن يضيع شيء من الحديث ولا شيء من القرآن ولا شيء من الدين بل قالوا ولا شيء من لغة العرب قال الامام الشافعي في كتابه الرسالة قد يجهل العالم الحديثة ولكنه عند غيره وقد يضيع شيء من القرآن عنه ولكنه عند غيره وقد يجهل شيء من لغة العربية ولكنها عند مجموع العلماء لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ذلك كله عليه الصلاة والسلام لأن الله عصمه ويسره لذلك فإذا كان الأمر كذلك، <تصفيق> أفضل. اذا كان الامر كذلك، وأنه ليس عندنا أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول الحق لا يضيع، والحمد لله في الأمة، فإذا أخطأ هذا العالم الذي ليس بمعصوم وهو من أهل السنة ماذا نصنع به؟ طبعاً العلماء أهل البصائر قالوا هذا عالم من أهل السنة. وهذا مجتهد في البدعة عالم من اهل الأهواء لا بد أن نسلم ابتداءا أن هناك فرقا كبيرا بين الاثنين من أين جاء الفرق حتى ما يقول أنتم تتحكمون إذا أخطأ العالم من أهل السنة قلتم لا نؤثمه وتقولون في اهل الأهواء ما تقولون ما الفرق بين الأمرين نقول الفرق جلي وواضح العالم من أهل السنة ينصر السنة وينصر الشريعة ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويلزم أصول السنة ويناصرها ويذم الأهواء ويفارقها فإذا أخطأ فليس بمعصوم لكن خطأه لا يخرج من أهل السنة لماذا؟ لأن حياته وتفكيره وقلمه وقوله وولاؤه وبراءه على أي شيء على اصول أهل السنة والجماعة فحق له أن, يح أن, أن يستحق الشرف ووجب علينا أن نقول أخطأ في كذا وليس بمعصوم عندنا ولكنه لا يخرجه ذلك من أهل السنة انظروا للعالم في أهل البدعة نصرته لأي شيء البدع والأهواء ويقال فصول أهل السنة أم لا وحياته وقلمه وتفكيره وشانه في أي شيء في نصرة أهل الأهواء فهو إذن من أهل الأهواء فهذا الفرق بين الخطأ الجزئي عند الرجل من أهل السنة وبين الانحراف في الوصول والكليات عند الرجل من اهل البدعه ولذلك استنبط العلماء وعرفوا هذا الفرض من النظر في الأمور جملة واحدة والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر أخرجه البخاري يعني في الصواب له أجران على الاجتهاد وعلى الصور وفي حالة الخطأ له أجر على الاجتهاد ولا ياثم هذه القاعدة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام فقال المجتهد لا يعصم ولا يؤثر لا نعصم العالم لأننا لا نريد أن نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا نؤثمه ما دامت حياته وقلمه ونصرته وجهاده في نصرة اصول أهل السنة ومفارقة البدعة والشرك والأهواء ثم أخطأ فإن هذا الخطأ أمر طبيعي من البشر إذ هو ليس بمعصوم وما, وما في إنسان طاقته تسمح له بأنه لا يخطئ ما في بشر عندنا في الأرض هكذا كل إنسان يأخذ من قوله ويرد عليه وهذا الكلام ليس لشيخ الإسلام بل هو كلام أهل السنة والجماعة قاطبة واستقر عند أهل السنة أن العالم والمجتهد إذا وقع منه الخطأ فإنه لا يضره بمشيئة الله ما دام استفرغ وسعه ما دام استفرغ وسعه يصحف له العلماء ويشهدون له بالأجر الواحد ما دام قد استفرغ وسعه في الاجتهاد وذلك تعريف الاجتهاد كما يعرفه طلاب اهل العلم طلاب العلم تعريف الاجتهاد هو أن يستفرغ المجتهد وسعه يعني يستفرغ يبذل جهده ويستفرغ وسعه ولذلك ترجم البخاري ولذلك ترجم البخاري في كتابه الصحيح في موضعين الموضع الأول قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فإذا أخطأ لا يخض بخطئه ويبين العلماء الآخرون خطأه ويردونه عليه الموضع الثاني وهو مهم أيضا لا يلزم من رد الأمر عليه ورد خطئه عليه لا يلزم منه تأثيمه إذا بذل وسعه فأخطأ إذا بذل وسعه لا يلزم أن نؤثمه لأنه قد لا يبلغه الحديث فلا يعمل به فإذا بلغه عمل به أما الأمر الأول فهو طبيعة البشر لم يعلم كل شيء فقال بما عنده فلما جاء علم جديد عمل به فالشريعة المباركة تسعه برحمه الله وفضله فالامر الأول عذرناه ثم لما جاء الحديث عمل به طبعا الحديث هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يحكي ايضا ما وقع بين الصحابه فانهم يقع بينهم الخطا لكن لا في اصول الدين كلياته هذه نقطه مهمه جدا لكن يقع بينهم الخطا في الفروع ياتي صحابي يسال مثلا عن ميراث الجده فيقول ليس لها شيء فياتي صحابي اخر فيشهد ان النبي عليه الصلاه والسلام اعطاها السدس فيعمل به يأتي أحد الصحابة فيقوله مثلا لا نأخذ الجزء من المجوس فيأتي صحابي آخر فيشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ آمن المجوس هجر فيعمل الصحابي بذلك وهكذا هذا امر ليس بغريب لكن هل الصحابة يختلفون في كليات الدين؟ هل الصحابة يختلفون في أصول الدين؟ هذا ما لم يحدث والحمد لله وهذا معنى أنهم كانوا على مكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام طيب إذا كان خلاف المجتهد من أهل السنة فيما دون الكليات والأصول، فقد بين العلماء بالإجماع بأنه لا يؤثم، ولا يبدع، ولا يفسق، لا يؤثم لأن الله حكم في شأنه فأعطاه اجرا في حالة الخطأ، فكيف يعطيه الله أجر وأنت تشد له بالإثم؟ هذه مكابره للنص، مكابره لأمر الله عز وجل. الله شهد له بالأجر أعطاه اجرا فكيف أنت تعطيه اثما من صحة العبارة كيف تشهد عليه بالإثم وأسوأ من ذلك أن تشهد عليه بالتبديع أو التسيط فخطأ العالم من أهل السنة إذا اجتهاد واستفرق وسعه وهو لا يخلو من أن يكون له أجر ولا يأتم وذلك إجماع أهل التعلماء أهل السنة جميعا بقي مساله مهمه وهي اذا لم يستفرغ وسعه وهذه ينبغي ان يتنبه لها طلاب العلم ويعتنوا بها اذا لم يستفرغ وسعه الانسان بشر قد ينظر في المسألة نظرا سريعا فأخطأ هنا نقول انه لم يجتهد لماذا لان الاجتهاد في التعريف هو استفراغ الوسع يعني يبذل ويبحث ويتانى <تصفيق> العالم قد يكون تعجل واخطا في هذه المساله فلم يستفرق سعو فيها ولم يخالف الاصول ولا الكليات لكنه وقع فيما دون ذلك طبعا فيه بدعة في بدع في الاصول والكليات وما سبق ذكرها وفي اشياء دون ذلك راي شاذ بدعه ايضا لكن ليس في الأصول والكلية والبدع كلها ضلاله لكن ليس في الأصول والكلية فماذا يقول أهل العلم في هذه المشكلة وماذا يجب على طلاب العلم في هذا الأمر يجب عليهم أن يرجعوا إلى كلام أهل العلم في كتبهم ويتقون الله في أنفسهم أهل العلم ما فاتتهم هذه المسألة وسموها باسم متميز قالوا اسمها زلة العالم زلة العالم التي قبلها ما هي خطأ العالم في الاجتهاد وذاك ماجور والتي قبلها في الأهواء والبدع خطأ أهل الأهواء في الكليات الدين وأصوله لاحظوا الفروق ثلاثة عندنا ثلاث درجات الآن الدرجة الأولى خلاف في الأصول والكليات هذا ما يقع من علماء السنة والاتباع ولم يقع من الصحابة ولم يقع من العلماء المعروفين والحمد لله في السلف النوع الثاني خلاف في الاجتهاد خطأ في الاجتهاد مثل اجتهاد في مسائل الفروض المعروفة فهذا أيضا له أجر عليه ولا يؤثم في نوع وسط بين الأول والثاني وهو الثالث زلة يسمون العلماء زلة زلة العالم ما الفرق بين زلة العالم هذه بين الخلاف في الفروع وبين الخلاف عند أهل الأهواء الفرق بينها أن عند أهل الأهواء مجتهد في البدعة قطعا إذا جواحد جو قال بين الدليل قلنا يقوم بالليل والنهار يدعو لبدعته ويخالف صولة أهل السنة هذا مجتهد في البدعة معروف حكمه وقد مضى الكلام فيه هذا العالم الذي زل عندنا عند أهل السنة مجتهد في السنة في نصرة, في نصرة أصول أهل السنة ومفارقة البدع والشرط والأهواء إلا أنه أخطأ وزل في مسألة لم يستفرغ واسعوا فيها هذه يقولون أنه ليس مجر عليها وهنا يبدأ الفرق بينها وبين الخلاف في الفروع في الفروع إذا اجتهد واستفرغ وسعود أجر من رحمة الله به لكنه إذا أخطأ هنا تعتبروا من الذنوب تعتبروا من الذنوب تدخل تحت المشيئة لكن ما له أجر عليها ويترتب على هذا يترتب على هذا أنه يبقى له أمران يبقى كونه من أهل السنة ومشتهد عند أهل السنة وهذا القول الذي زل به ننكره ونقول بأنه ياثم فيه باعتبار أنه من الذنوب وأما في مسائل الفروع نقول أنه لا يأثن بذلك بل هو مأجور وتستقل مسألة الزلة بأمر آخر وهي أن هذا القول الشاذ منه الذي وقع منه الشدود الذي وقع فيه الشدود العلماء يجب عليهم أن يبينوا شدوده وينكرونه عليه لكن هل معنى هذا أنها تحبط ما عنده؟ من نصرته للسنة والتزامه بها ومفارقته للأهواء العلماء الفقهاء وهذا ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم حفظوا حق الشريعة وحفظوا حق العالم أما حق الشريعة فقالوا هذا رأي شاد وزله يجب إنكارها وبيان خطأها وأما حق العالم فحفظوه فقالوا ما دام أنه مجتهد في السنة وإقامتها ونصرتها من علماء أهل السنة فإنه وان لم يستفرق سعوه في الاجتهاد وأخطأ وزل في هذه المسألة فإنها ذلك لا يخرجه من وصف أهل السنة والاتباع فحافظوا بهذا أمرين والحمد لله انكار زلته وتصفيفها وبقاؤه في أهل السنة وعدم تبديعه ولا تفسيقه ومن هنا يعتبر الرأي الآخر وهو رأي مخالف لإجماع علماء المسلمين وهو أن نضرب في زلة العالم الطبلة كما قال أهل العلم ونشهر بها ونسقطه في أعين العامة ونقول لما أخطأ, لما أخطأ وزل في هذه المسألة فإنه يخرج من أهل السنة ويكون مبتدعا أو فاسقا هذا ظلم وبغي لم يقل به أحد من علماء أهل السنة والاتباع والحمد لله وبهذا تكون عندنا قضية الاجتهاد والتفكير والمصدر واضحه جدا عند جميع المسلمين العالم ليس عندنا أحد معصوم ما دام مجتهد في نصرة السنة واصول السنة ومنفرقة البدع والشرك والمذاهب الأرضية والبدعية هو عالم معتبر عندنا نحبه ونواليه ونعزه وننصره ونشهد له بالفضل وهو من علماء اهل السنة فان اخطا في الاجتهاد واستفرغ وسع وافقطا في الاجتهاد قلنا ماجور على خطأه وإن أصاب قلنا له أجران وإن لم يستفرق سعوه في الاجتهاد وقع في زلة أنكرناها وبيناها وحفظنا حقه لأنه نصر السنة وفارق الأهواء ونصر الشريعة وهو من علماء السنة فنحفظه في علماء أهل السنة ولا يقول أحد من العلماء قاطبة والحمد لله بالتبديع أو التفسيق أو التشهير به حتى يسقط لم يصنع أحد من العلماء هذا الامر وإنما يصنعه قد يصنعه ناشئة من طلاب العلم لم يتفقه في العلم حق التفقه ولم يأخذ العلم من مصادر الصحيحة والإنسان إذا تبين له الحق ينبغي أن يرجع إلى الصواق ويلتزم السنة قد يسأل سائل فيقول وأكرر السؤال لأهميته وقد مضى لماذا استحق المجتهد في أهل السنة هذا الاعتبار؟ أما في خطأ في الفروع إذا اجتهد استفرغ وسعه فذلك بشهاده الله أن الله عز وجل جعل وأما في مسألة الزلة فبمجموع أمره وشأنه فإن كان مجموعه كما أسلفت مجموع شأنه وأمره وعقيدته نصر السنة وأصولها والتميز عن البدع عن البدع في الأصول والكليات فإنه يستحق بذلك الشهادة المعتبرة من أهل العلم وهو لا يزال منهم يستحق المناصرة ولا يجوز لأحد ولا يجوز لاحد أن يشهر به ولا أن يسعى لكي يفض العامة عنه ولهذا أذكر طلاب العلم بهذه المناسبه المناسبة لأنه يجب أن لا نخلط في مسألة الخلاف. بين الخلاف المذموم في وصول الدين وكليات الشريعة وبين الخلاف في مسائل الفروع أو ما يسمى بزلة العالم لا يجوز أن نخلط بين هذه وبين هذه فلكل شيء موضعه والموقف الشرعي من هذه الأمور هو ترك الإفراط والتفريط ترك الإفراط والتفريط ونصيحتي لطلاب العلم بهذه المناسبة أن يحذر من التعالف فالتعالم مؤاخذ يقرا سير اهل العلم ويتأدب بأدابهم ويستفيد من تجاربهم ويترك التعالم فانه ليس عندهم من العلم شيء بدليل ان الانسان اذا كبر وصارت له تجربه سيفهم حينئذ قدر اهل العلم من اهل السنه ويتأدب معهم وينصرهم ولا يطغى في قول أو فعل او اعتقاد ويجب على طلاب أهل العلم أن يحفظوا لعلماء أهل السنة قدرهم وإن كانوا غير معصومين يقع الخطأ منهم ونحذره أيضا كما حذر أهل العلم ونقول إياك والضرب بالطبل في زلة العالم والتشهير بها فإنه لا يجوز لك ذلك ولتكن وليكن التزامك بالفقه الشرعي هو الطريق الذي يوفقك الله به الى النجاة وأيضا إياك والمتشابه من كلام اهل العلم إذا أردت أن تقدر حق العالم فخذ محكم كلامه المحكم الأم والأصل والقاعدة خذ العالم بقاعدته وأصلي وأصولي ومواقفه في نصرة السنة ومخالفة البدعة وجهوده خذ هذا الجملة كلها وحينئذ تتق الله وتنكسر نفسك ولا تذهب تبحث عن المتشابهات وتبحث عن أمور لا تغني ولا تسمن من جوع وتحاول أن تبرزها وتطورها وتنفخ فيها وتضرب فيها بالطبل لكي لماذا؟ لكي تسقط هذا العالم فإنه من حاول أن يتتبع الدعاء عن طريق المتشابه من كلامهم ليسقطهم فإنه لن يسقط إلا نفسه ولن يتعب إلا نفسه فإن الأمة ستحفظ بمشيئة الله فيحفظ أهل العلم وطلاب العلم لكل عالم من أهل السنة قدره ووصية أيضا أن يعتصموا في ولائهم ومحبتهم بعلماء أهل السنة ويتابعونهم على ذلك ومن القواعد التي ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم أن لازم المذهب ليس بلازم ما تجي تأخذ كلمة فلان وتقول يلزم من هكذا ويلزم من هكذا وينبني عليها هكذا ويترتب عليه هكذا هذا كلام ليس كلام طالب علم ولذلك القضاء يحكمون على البينات والضواهر فإياك أن تتلمس الكلام من هنا ومن هنا وتجعل لوازم لقول الإنسان ثم بعد ذلك تحمله ما لم يقل وإذا اعتمدت الأصول والكليات والمحكم والأصل والثابت من قوله فقد عدلت وأحسنت وأما ما سواه فاعلم أنك ستجد خطا في الاجتهاد أو ستجد زلة يمكن الإغفاء عنها لأن العبرة نسبة إلى أهل السنة والجماعة بأصوله وكلياته، وأيضا لا بد من أن يكثر الطالب العلم من السؤال والتعلم، ويتثبت في موضع التثبت، ويحذر من لسانه وعجلته، ويتوقّل ما وفي ختام هذه المحاضرة ننبهه إلى ما ذكرته أولا من أن المقصد من دراسة مثل هذه الأمور وبيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أصول أهل السنة والاجتماع عليه لا يعني أن أهل السنة لا يخطئون أو أن العالم فيهم معصوم وإنما العبرة بجملة أهل السنة فأهل السنة هم القائمون بالعدل والحمد لله هم القائمون بالعدل في إقامة شريعة الله وأهل السنة هم الذين يعتقدون اعتقاد الصحيح في صفات الله وأهل السنة فلماء اهل السنة والاتباع هم الذين يدركون ما يجب لله عز وجل من اتباع نبي عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته وما يجب ويعتقدون ما يجب لله من الصفات ثم أيضا يؤمنون بالغيب كله ويؤمنون بالرسل بدون تفريق ويحبون الصحابة ويحبون علماء السنة ويوالونهم ويسعون في إقامة شرع الله يسعون في تحكيم شريعة الله ويسعون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويسعون في جمع الناس كلهم وبقدر المستطاع على شريعة الله وعلى العقيدة الصحيحة ويسعون بكل جهدهم لإبعاد أهل الملل والنحل عن كفرهم وشركهم ويسعون بكل جهدهم ايضا عن إبعاد من ضل من المسلمين عن مذاهبه وبدعه وآرائه سواء كانت الجديدة أو القديمة عبادة القبور والشرك من دون الله او العلمانية وترك التحاكم إلى الشرع أو أي مذهب من المذاهب الفرق الضالة قديما أو حديثا. فهم أيضا فهم إذا العلماء القائمون بالعدل الداعون إلى نصرة دين الله عز وجل نسال الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لنصرتهم والدعاء لهم ومحبتهم والتعاون معهم على مع البر والتقوى عسى الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم مع من مضى من علماء السلف الصالح وائمه اهل السنة والجماعة الذين كانوا على مكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وان يجعلنا وإياكم من الذين يسعون لنفع الخلق ويبعدونهم عن الأهواء التي اجتالتهم بها الشياطين ويبعدونهم عما شرعوه لانفسهم من الملل والنحل والأديان المبدله والأهواء الضالة ويردوهم إلى الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمدر هذا العمل العظيم والتعاون عليه ونصته كل بما يستطيع وأسأل الله عز وجل المغفرة لي ولكم واستغفر الله من الزلل والخطل وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته